أدعوك ربي أن تفرج كرباتي واجعل حياتي جنة مزدانة بالعلم والإيمان واغفر زلاتي واتر بفضلك يا إلهي عيبنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع جنة الحياة مع حياة الحياة من أراد أن يتذوق الحياة الطيبة وأن يعيش الحياة السعيدة وأن يقترب من ربه سبحانه وتعالى وأن يعيش في الأجواء الإيمانية فعليه بالأدب مع الله نعم الأدب مع الله يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا فصرها حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما فقال علموهم وأدبوهم علموهم وأدبوهم كلمة الأدب يعني فيها إيذان بالاجتماع ولذلك يقول العلماء وعليهم رحمة الله الاجتماع الأدب اجتماع خصال الخير في العبد. الأدب اجتماع خصال الخير في العبد. من الأدب أن تصون لسانك عن كل لفظة قبيحة أو عن كل لفظة لا تليق كأنك تنتقي أطيب الكلام لكي تقدمه للناس وتتكلم فيه مع الناس. من الأدب أن ألا يلتفت قلبك لغير الله سبحانه وتعالى من الأدب أن لا تكون إرادتك في أي عمل إلا لله جل جلال فتكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى من الأدب أن لا تلتفت عن متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن المبارك رحمه الله تعالى نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم، بل والله الأدب هو عين العلم. الأدب هو عين العلم، كما فسر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه العلم. فقيل له يا ابن مسعود ما العلم؟ قال العلم الخشية. العلم الخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء ربما يكون العلم حجة على صاحبه أين العلم الذي يهذب صاحبه كم استمعنا إخواني إلى محاضرات كم قرأنا في كتاب الله كم استمعنا إلى آيات الذكر الحكيم كم نعلم من دين الله لكن أين تطبيقنا وأين أدبنا ابتداء مع ربنا يقال للحسن البصري رحمه الله ما أنفع الأدب قال أنفع الأدب التفقه في الدين والقيام بما لله عليك التفقه في الدين والقيام بما لله سبحانه وتعالى عليك إن أعظم بشر أو إن عظماء البشر الذين تأدبوا مع الله سبحانه وتعالى هم الأنبياء صلوات الله وتسليمات عليهم هم عظماء البشر شرية تأملوا وتدبروا في كلمات عيسى عليه السلام حينما قال الله سبحانه وتعالى لعيسى عليه السلام أأنت قلت للناس مع أن الله أعلم إنما أراد أن يقيم الحجة على العباد ويظهر كلام نبيه عيسى عليه السلام أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله لم يقل عيسى عليه السلام لم أقله لم أقله نما انظروا للأدب انظروا كيف تكلم مع الله كيف حسن الألفاظ كيف انتقى الكلام الطيب كيف علم جلال الله وقدر الله وعظمة الله سبحانه وتعالى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله أول كلمة ينطق بها عيسى قال سبحانك أنا أنزهك عن ذلك أجلك عن ذلك أعظمك يا ربي سبحانك ما يكون لي ليس لي حق ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق هذا ليس من حق يا ربي أن أقول للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله أنت منزغ ربي أن تكون بشر أو حللت في بشر سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق ليس من حقي أن أتكلم بمثل هذا الكلام ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته الله أكبر على الأدب يا ربي أنت محيط بيا وأعلم بسري وأنت أعلم بنجواي أنت أعلم يا ربي بما قلت إن كنت قلته إن كنت قلت هذا الكلام فقد علمته فإنه لا يغيب عنك شيء فقد علمته تعلم ما في نفسي يثبت العلم الكامل لربه ويظهر فقره أمام الله سبحانه وتعالى تعلم ما في نفسي في الوقت ولا أعلم ما في نفسك أنت تحيط بي وأنا لا أحيط بك علما أنت تعلم ما في نفسي وأنا, وأنا لا أعلم ما في نفسك بل انتقل عيسى عليه السلام من الكلام عن كمال علم الله وإحاطة الله سبحانه وتعالى به وعن إحاطة الله سبحانه وتعالى بسره ونجواه إلى قوله إنك أنت علام الغيوب لا تعلم ما في نفسي فقط إنما تعلم كل غيب لا يخفى عليك شيء هكذا كانوا يتأدبون مع الله إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أنا لم أخرج ربي عن أمرك لم أخرج ربي عن الرسالة التي أنزلتها علي ولذا قال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أنعبد الله ربي وربكم أعبد الله أنا مربوب أعبد الله أنا عبد له أعبد الله هو الذي خلقني وخلقكم هو الذي يرزقني ويرزقكم أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا أشاهد أفعالهم وأسمع أقوالهم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني أي ورفعتني إلى السماء فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم لا أستطيع أن أشاهدهم كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عباد. أي إن تعذبهم ربي فإنك لا تعذب إلا بجناية إن تعذبهم لأنهم عبيد سوء لأنهم ما أطاعوك لأنهم من قاد لك إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم لم يقل وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم لأن الوقت ليس بوقت استعطاف ولا بوقت ترحم إنما المسألة في يوم القيامة حينما وقفوا بين يدي الله فالوقفة الآن وقفة تبرؤ وقفة إظهار حق وقفة أقوام عبدوه من دون الله سبحانه وتعالى لذلك يقول عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فذكر العزيز والحكيم العزة والحكمة لأن الوقت وقت تبر لا وقت استعطاف ولا وقت ترحم رضوان ربي مبتغايا أدعوك ربي أن تفرج كرباتي ومن الأدب أن أغضب لغضب الرب وأن أتبرأ مما يتبرأ منه الرب وأن أحب ما يحبه الرب وأن أوالي ما يواليه الرب هذا من الأدب وإبراهيم عليه السلام الخليل إبراهيم انظروا وتأملوا كيف تأدب مع رب العالمين سبحانه وتعالى الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين فنسب المرض لنفسه ولم ينسب المرض لربه مع أن الله هو الذي يقدر الأمراض لأنه لا يريد أن ينسب شرا إلى الله سبحانه وتعالى أدبا مع الله وهذه فيها كمال لله أن الله سبحانه وتعالى فعل ذلك بأسباب وقدر ذلك لأسباب ممكن لتطهير ذنوب لرفعة درجات ولا يظلم ربنا أحدا الذي خلقني فهو يهدين ربي خلقني وهو الذي هداني والذي هو يطعمني ما أكلت شيئا ولا شربت شيئا إلا منه وإذا مرضت فنسب المرض لنفسه فهو يشفين انظروا للأدب في كلام آدم عليه السلام مع حواء حينما اعترف بعد الأكل من الشجرة وتضرع إلى الله وقال ربنا ربنا إننا ظلمنا أنفسنا يعترفون ظلمنا أنفسنا، لم يقولوا ربنا إنك كتبت علينا ذلك، إنك قدرت علينا ذلك، لم يقولوا إننا كنا إن ربنا إننا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا نطلب منك المغفرة وترحمنا ونطلب منك الرحمة لنكونن من الخاسرين سنخسر ونخيب إن لم ترحمنا وإن لم تغفر لنا. ما أجمل أدب الأنبياء أيوب عليه السلام أنهكوا المرض وبالرغم من ذلك ما قال يا رب تعب يا رب ارفع عني المرض إنما انظروا للأدب مع الله كيف نتكلم مع الله كيف ننتقي أطيب الكلام مع الله سبحانه وتعالى قال ربي إني مسني الضر ما يتحرك في أيوب إلا اللسان والقلب ثمانية عشر عاماً وهو مريض ويقول ربي إني مسني الضر مسني لم يقل تملك مني أنهكني أهلكني إنما يتأدب مع الله ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين رحمتك واسعة وأنت لم يقل اشفني إنما أنت أرحم الراحمين أنت واسع الرحمة وعلى التو واللحظة يستجيب الله له انظروا كيف تأدبوا مع الله موسى عليه السلام خرج إلى أهل مدين وكان لا مل معه ولا طعام ولا شراب وآوى إلى شجرة وجلس بجوارها ولم يقل أطعمني ولم يقل اسقني ولم يقل إنما قال ربي. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير أنا فقير إلى خيرك وفضلك يا رب أريد من خيرك ومن فضلك العميم يا رب لما أنزلت إلي من خير فأنت تعمني بالخير وأنت تعمني بالفضل يا رب وأعترف لك بذلك لكنني فقير إلى فضلك وإلى رحمتك وإلى عفوك فلا تحمني يا رب هكذا تأدبوا مع الله مؤمن الجن يقولون كما حكى ربنا عنهم في القرآن الكريم وأن لا ندري وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض ولم يقولوا وأن لا ندري أشر أراد بمن في الأرض يعني أشر أراده الله بمن في الأرض وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض اسمعوا أم أراد بهم ربهم رشدا فمع الرشدا أتوا بكلمة الله ومع الشر لم يأتوا تأدبا مع الله وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا هكذا تأدبوا مع رب العالمين سبحانه وتعالى الخضر عليه السلام كان يقول ما فعلته عن أمري أنا فعلت ذلك بوحي لكن حينما رفع عرقا من السفينة قال فأردت أن أعيبها فنسب العيب لنفسي فأردت أن أعيبها مع أن الذي أمره بذلك حتى تنجو السفينة هو رب العالمين فأردت أن أعيبها نسب ذلك لنفسي ولم ينسبه لربه أدبا مع الله سبحانه وتعالى ولذلك حينما أصلح هو وموسى عليه السلام الصورة الذي كان تحته كنز قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخلق كنزهما رحمة من ربك فنسب الرحمة لله فلنتأدب مع رب العالمين جل جلاله فهناك من لا يتأدب مع الله ولا على مع شرع الله سبحانه وتعالى من الأدب مع الله إذا دخلنا إلى الصلاة أن نطأطئ الرؤوس وأن نلقي بالبصر في موضع السجود كان الرسول عليه الصلاة والسلام أدبا مع الله فرسول الله عليه الصلاة والسلام صاحب الأدب وسيد الأدب صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل إلى الصلاة يطأطئ رأسه ويلقي ببصره في موضع سجوده تأدبا مع الله ولذلك نهانا عليه الصلاة والسلام أن نرفع أبصارنا إلى السماء ونحن في الصلاة أدبا مع الله من الأدب مع الله إذا وقع الإنسان في بول أو غائط في صحراء ألا يستجه إلى القبلة وألا يستدبر القبلة لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط لما تعظيما لما عظمه رب العالمين سبحانه وتعالى الأدب مع الله يتكلم عنه الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول احفظ عورتك أو استر عورتك فيسأله رجل فيقول يا رسول الله إن كان أحدنا في بيته خاليا وحده فقال الرسول عليه الصلاة والسلام الله أحق أن يستحي منه وهذه من المستحبات عند العلماء من أساء الأدب في الظاهر عوقب في الظاهر، ومن أساء الأدب في الباطن عوقب في الباطن. من تهاون في الأدب فرط في السنن ومن تهاون في السنن ضيع الفرائد، ومن ضيع الفرائد ضيع معرفته بالله جل جلاله والبداية الأدب. محمد عليه الصلاة والسلام سيد المؤدبين. اسمع اسمع ما زاغ البصر وما طغى لا زيغ لا التفات ولا طغيان يقال للنبي عليه الصلاة والسلام هنا وهو في رحلة المعراج في سماوات في اشياء لم يراها قط فلم يلتفت يمنة ولا يصر من أدبه عليه الصلاة والسلام ما كان يلتفت ببصره يقول الله ما زاغ البصر ما التفت بصرك يا محمد صلى الله عليه وسلم من كمال أدبك يا محمد عليه الصلاة والسلام ما زاغ بصرك مع أنك ترى وهناك كأشياء لم تراها قط ما زاغ البصر وما طغى يعني وما تجاوز الحد الذي أمرنا به ننظر هنا فنظر هنا ومن الجميل أن نعلم يركب النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج على براق البراق يضع حافره عند منتهى طرفه وهكذا من ركبه يضع قدمه عند معرفته بربه فكما أن البراق كان سريعا فإن الرسول كان سريعا في المصابقة إلى ربه جل جلاله وتقدست أسماؤه فهو محمد صلى الله عليه وسلم الحياة بالأدب مع الله هي حياة الحياة هي جنة الحياة فتعالوا إلى حياة الحياة وإلى جنة الحياة بالأدب مع الله وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته رضوان ربي